السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهده وصار على نهجه واقتفى ثراه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام نشرع بإذن الله عز وجل في سلسلة جديدة تمتد بنا بإذن الله عز وجل إلى رمضان أو إلى ما بعد رمضان. ولأننا قد اقتربنا من هذا الشهر المبارك ورمضان هو شهر القران وقد امرنا الله عز وجل أن نتدبر القرآن قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى افلا يتدبرون القران أقفالها. فأمرنا الله عز وجل أن نتدبر القرآن ومن أعظم الطرق على تدبر كتاب الله عز وجل أن تفقه كلام الله يعني أن تدرك تفسير كلام رب العالمين ومن الأمور التي هي جزء عظيم من القرآن القصص القرآنية ولذلك عزمت بإذن الله عز وجل ان نشرع في سلسلة قصص القرآن العظيم وقصص القرآن منها قصص تتعلق بالانبياء وبغير الانبياء ولنبدا بإذن الله عز وجل بقصة نبي جليل مبارك ونقف مع هذه القصص لنتعلم منها ونتربى ولنتأدب منها ونتدبر لنتعلم منها المواعظ والعبر ولنتعلم منها الصحيح من المنهج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد امر ان يتبع طرق الانبياء وان يقتدي بهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل بعدما ذكر بعض الأنبياء أولئك أي هؤلاء الذين ذكرنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فأمر الله عز وجل نبيه أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين ونحن معمورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم وكذلك مأمورون بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين ومن الأنبياء الذين كثر ذكرهم في كتاب رب العالمين وأشبهت سيرته سيرة أفضل الأنبياء والمرسلين هو نبي الله موسى عليه السلام ذاك النبي الكريم الكريم الذي كان عند الله وجيها وقد سوره القصص مبدأ مولد نبي الله موسى إلى آخره، وثم أمور قد أجملت في بعض المواطن في كتاب الله عز وجل تتعلق بقصة نبي الله موسى، وقد فسرت وفصلت في مواطن أخرى، فنشرع بإذن الله عز وجل في قصة نبي الله موسى. نقف على الفوائد والمواعظ والعبره وعلى المنهج الصحيح الذي عن طريقه يتم التمكين يقول الله عز وجل في صدر سوره القصص تاسمين تلك آيات الكتاب المبين نخذ عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الله جل صلى الله عليه وسلم قصة نبي الله موسى من بدايتها في هذه السورة المباركة وهي سورة القصص ولاحظ معي أن سورة القصص سورة مكية نزلت في مكة وإذا قلت مكية فاعلم ان من خصائص الصور المكية أنها تعتني بأمور تعتني بتأصيل وتقعيد التوحيد في نفوس الناس فهي تناقش الكفار وتجادلهم وتبين لهم أن الله جل وعلا واحد لا شريك له ولا رب سواه وأنه هو الخالق البارئ المصور وتلاحظ معي أيضا في السور المكية أنها تعتني بذكر الترغيب والترهيب ترغب الناس في الجنة فتذكر الجنة وما فيها من النعيم وما أعده الله عز وجل فيها للمتقين وتذكر النار وما أعد الله فيها من العذاب المهين للظالمين والمتكبرين والطغاة فهذه من أظهر خصائص السور المكية أنها تعتني بذكر سير الأنبياء والمرسلين وما حدث لهم ولأصحاب الأمم الماضية الذين عذبوا في الله عز وجل وأوذوا في الله فثبتوا وتحملوا فصبروا تسلية كانت هذه الصور فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لقي, لقي شدة وعناء وإذاء من قومه ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستضعفين الذين عذبوا في الله ولله عز وجل فصبروا وثبتوا على دينهم وما علم أن أحدا من الصحابة الأكارم ارتد عن دينه حتى أن هرقل عليه من الله ما يستحق قد اختلف هل مات مسلما أم كافرا هرقل لما جاءه أبو سفيان ثم بدأ هرقل يسأل أبا سفيان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارتد أحد منهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن دينه سخطة عليه سخط على دينه فتركه وارتده فقال أبو سفيان وهو كافر كان حينئذ كافرا قال كلا ولا واحد ارتد مع أن العذاب كان يصب على الصحابة صبا الله عز وجل فما الذي ثبت هؤلاء اسمع ما قاله هرقل قال هكذا الايمان إذا بلغ مشاشه القلوب إذا بلغ جذور القلوب لو الإيمان صحيح غرس في القلب فإن صاحبه يصير كالجبل راسيا راسقا بفضل الله عز وجل فنزلت هذه القصص لتثبت صلى الله عليه وسلم ولتبين لهم أن الأمم الماضية كذلك قد يؤذوا في الله عز وجل فصبروا حتى دخلوا الجنة قال الله عز وجل نقل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يبقى العبرة واللوعظ المين للإيمان له للإيمان لباء لأن المؤمنين هم ينتفعون بالمواعظ والعبر كما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لا عبرة لا عبرة لأولي الألباب إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار لمن كان له قلب أو أنقى السمع وهو شهيد فالذي أما الذين تكبروا وتجبروا وحادوا عن طريق رب العالمين وامتلأت قلوبهم بالكبر والنفاق عياذا بالله فإنهم لا ينتفعون بالمواعظ ولا بالعبر لا ينتفعون لا بالمواعظ ولا بالعبر بل إن الله جل وعلا يصرف تلك القلوب عن تدبر الآيات وعن رؤية المعجزات فمهما سأصرف عن آياتي الذين الذين إيه يتكبرون في الأرض بغير الحق هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون لما أغرقه في نهر النيل لما أغرق الله عز وجل فرعون ماذا قال الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن لمن إيه من دول وممين من لتكون لمن خلفك آية لتكون للملوك والأمراء والمتكبرين والمتجبرين الذين جعل الله عز وجل في أيديهم الملك والحكم آية لتكون موعظه وعبرة لهؤلاء لكن هل اعتبر أولئك؟ بل إن الكثير لم يعتبر. يعتبر كذلك لهذه الايه التي قلتها لكم الان ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين لما كذبوا فتلك القلوب عن المواعظ وعن العبر يقول الله عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين أقف على هذه الآية وقفة في دقيقتين واختم إن فرعون على يعني تكبر على في الأرض لابد أن تدركوا امرا مهما فرعون عقوبة من الله عز وجل لبني إسرائيل تخيل عقوبة صلت الله عز وجل فرعون على بني إسرائيل من دول بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل, بني إسرائيل, بني إسرائيل هؤلاء الذين كان قد رضي الله عنهم وجعلهم أئمة وجعلهم ملوكا وجعلهم الوارثين كما قال لهم نبي الله موسى وكما قال لهم وفضلكم على العالمين وقال الله عز وجل لهم وفضلناكم على العالمين يبقى ربنا فضلهم على العالمين وجعل منهم أئمة وجعل وجعل فيهم الأنبياء عملوا إيه؟ تكبروا وتجبروا وقتلوا الأنبياء وحادوا عن طريق الله عز وجل أهملوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سنن الأنبياء والمرسلين فحادوا عن طريق رب العالمين وضعوا, ال... وضعوا كتاب الله خلف أظهرهم التوراة جعلوها خلف أظهرهم فما استقالوا ولهتادوا بهذ الله عز وجل الذي أنزل الله إليهم فلما حادوا عن طريق الله ولم يطبقوا شرع رب العالمين أذلهم الله عز وجل وسلط عليهم المتكبرين والمتجبرين ثم كان مصيرهم أن لعنهم الله وصخط عليهم وجعل منهم القرادات والخنازير وعبد الطغوت وستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في قصص الأنبياء أو في قصص القرآن قصة البقرة وقصة الذين اعتدوا في السبت كل ذل من كانوا من بني إسرائيل سترد علينا جمل من القصص في القرآن عن بني إسرائيل إذا فرعون عقوبة من الله لبني إسرائيل وهكذا سنة الله عز وجل في عباده سنة الله عز وجل في عباده إن حاد الناس عن طريق الله عز وجل إن تركوا التمسك فيما بينهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت فاكر أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون ت difو بس لا هذه تعم كل من لم يحكم بكتاب الله عز وجل فإنه داخل في هذه الآية إن لم تحكم أنت في بيتك وبين أبنائك وفي أسرتك بكتاب الله فقد دخلت في عموم هذه الآية فلا تبرئ نفسك ولا تخرج نفسك ولا تحمل الأمر لغيرك فالكل يحمل جزءا كبيرا من المسؤولية إذا تحكي وشرع. فاذا حاد الناس عن ذلك وجعلوا كتاب الله خلف اظهرهم واتخذوه سخريا فان الله جل وعلا يسلط عليهم عدوا عدوا مش من غيرهم منهم يسلطه الله عز وجل عليهم يسيمهم سوء العذاب ويذيقهم الوانا من العذاب الله عز وجل وكان سلفنا يقولون عمالكم أعمالكم ايه ايه يعني, يعني بمعنى آخر ذكر أيضا كما تكونون يولى عليكم زي ما تكونون ربنا يولى عليكم من تستحقون فلا تنظر إلى غيرك وتنسى نفسك لا تغفل عن نفسك وتنظر إلى غيرك فإن الله عز وجل سائلك عن نفسك يوم القيامه الاساتذه ان شاء